كل عام وانت بألف خير يا امي بعيدك يا امي بضيك دمي اخوات صغار وكبار بعيدوكي يامي يا بعيدك يا امي بفتيكي دمي اخوات صغار وكبار بعيدوكي يامي يا ام الحنوني ام عيوني بفتيكي والله يا ام بقلبي وعيوني دي وجعتي انت دمعاتي لما ان بغط الليل امي شاماتك الله معاكي نحنا فداكي نبي يسوع والله ابدار يمي بلاكي خليك لحد غيرك ما امي يا ست الكل بهديك وردي بعيدك يا امي بهديكي دمي اخوات صغار وكبار بعيدوكي يا امي بعيدوكي يا امي يا امي يا امي